تكس 9 هذه مدينة عربية ريفيه وفي هذه المدينة العربية الريفيه مصنع قديم عادل أبو زياد رجل عربي كبير إن هذا الرجل العربي الكبير مهندس ماهر في المصنع القديم ولهذا المهندس الماهر بيت كبير مريح في شارع جديد والآن هو خارج من المصنع وذاهب إلى البيت وزياد ابن عادل شاب عربي نشيط إن هذا الشاب العربي النشيط طبيب مشهور وللطبيب العربي الماهر مكتب جديد في شارع كبير والآن هو راكب السيارة وراجع من العمل إلى البيت وهذا ريف عربي جميل هنا فاروق أخ زياد هو فلاح نشيط ولهذا الفلاح النشيط بيت ريفي كبير في الصباح خرج ديات من البيت وركب السيارة الكبيرة وذهب إلى المكتب الجديد وفي المساء رجع إلى البيت وذهب إلى المتحف للراحة سأل عادل ماذا فعلت صباحا يا زياد قال زياد في الصباح ركبت السيارة الكبيرة وذهبت إلى العمل وفي المساء ذهبت إلى المتحف سأل أبو زياد هل هو متحف كبير قال نعم هو كبير وجميل جدا